وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرديكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين